المصيبة العظمى رضى الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه وهذه محنه قد عمت أكثر الخلق فترى اليهودية او النصرانية يرى أنه على الصواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لألا يسمع وكذلك كل ذيهوا يثبت عليه إما لأنه مذهب أبيه وأهله أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطاه ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فإنهم استحسنوا ما وقع لهم ولم يرجعوا إلى من يعلم ولما لقيهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فبين لهم خطأهم رجع عن مذهبه منهم ألفان وممن لم يرجع عن هواه ابن ملجم فراى مذهبه هو الحق فاستحل قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وراه دينا حتى إنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع، فلما طلب لسانه ليقطع زعج وقال كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله ومثل هذا ما له دواء وكذلك كان الحجاج يقول والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت هذا قوله وكم قتل من لا يحل قتله منهم سعيد بن جبير وعن عباد بن كثير عن قحذم قال وجد في سجن الحجاج ثلاث وثلاثون ألفا ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب قلت وعموم الصلاطين يقتلون ويقطعون ظنا منهم جواز ذلك ولو سالوا العلماء بينوا لهم وعموم العوام يبارزون بالذنوب اعتمادا على العفو وينسون العقاب ومنهم من يعتمد أني من أهل السنة وأن لي حسنات قد تنفع وكل هذا لقوة الجهل فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة الدليل ولا يساكن شبهته ولا يثق بعلم نفسه نسأل الله السلامة من جميع الآفات